وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما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 وَمَا يَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَسِيَارَكُمْ بَلْ هُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَادُونَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين مِن بعدهم لا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 قَالَتْ رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ثَعَطِرِ السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قَالُوا إِن أَنتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ تَصُدُّونَ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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَقَافَ وَعِيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِمْ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 وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب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 سَقَطَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من شَيْء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط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 فسكم ما أنب المصريكم وما أنتم بمصري، إني كثرت بما أشركتمون من قبل، إن الله لهم علاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من سوق الأرض ما لها من قرار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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتم وَإِن تَعُدُّونِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُمٌ كَفَرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْتَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَلَبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ربّي إنّهُن أضلّن كثيراً من الناس فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة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 رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 موطعين مطنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَّا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَّتَق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض لله الواحد القهار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 وتغشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومين مقرنين في الأصفال سرابيلهم من قطران سرابيلهم وطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت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 واحد وليذكر اولو الالباب